الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه وبعد فهذه تلاوة لمتن نزهة الحلوم في نظم مقدمة ابن آج الروم للعلامة محمد بن أب رحمه الله تعالى نحمدك اللهم يا من انعم وعلم الإنسان ما لم يعلم وبك أسألك ان تصلي على نبي بالبهاء حليا سيدنا محمد خير البشر وآله ما لاح فجر وانتشر وبعد أيها الحبيب الصافي المتلقي الحق بالإنصاف فذا كتاب مزهة الحلوم في نظم منثور بن آج وربنا المسؤول في نيل الأمل وفي قبول القول منا والعمل مقدمة كلام أهل النحو لفظ ركبا ولإفادة بوضع صحبا باسم وفعل ثم حرف قسم بالخفض والتنوين لاسم وسما والو ما يخفضه من احرف هي من الى عن وعلى ورب في مذ مذ ثم اللام ثم الباء والكاف ثم الواو ثم التاء للفعل قد وسوف ثم السين وتاء تانيث لها سكون والحرف ما تراه غير قابل ما لقسيميه من الدلائل باب الاعراب ان لدخول عامل تغيرا اخر كلمه فاعراب طرى لكنه قد يظهر التغير طورا به وتارة يقدر والرفع من ألقابه والنصب اسم وفعل معرب فحسب وخصصن الخفض بالاسماء والجزم بالفعل بلا امتراء فصل في معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات أتت ضم وواو ألف نون ثبت فمفرد الأسماء بالضم رفع وجمع تفسير كذا كما جمع بالتاء والألف والمضارع ما لم يكن من ذاك فيه مانع ورفع شيئين بواو حتما جمع المذكر الذي قد سلما وستة أخ أب وذو فم والميم منه يصلموا بشرط أن تضيفها لغيريا ورفعوا بألف ما ثميا بالنون يرفع مضارع ألف متصلا بواوي نويا أو ألف والنصب ذي الخمس بها له قضيا الفتح والالف والكسر ويا وحذف نون فانتصاب المفرد وجمع تكسير بفتح وزد مضارعا من الموانع كف وسته صبنها بالالف وينصب الجمع بتاء وألف بالكثر والنصب بياء قد عرف للجمع والذي يتنا واحذفا للنصب نون رفع فعل سلفا والخفض واسمه فحقق شرحه ثلاثة كسر ويا وفتحه فالخفض بالكسر لديهم مقتفا في جمع تكسير وفرد صرفا وفي كهندات وحرف الياء سمة خفض ستة الأسماء والجمع والذي يثنى وخفضا بالفتح من صرفه قد رفضا للجزم كله له علامتان يجيء بالحذف وبالاسكان فوسم جزم معرب يكون صحيح لآخره والسكون وما يرى معتله أو ارتفع بالنون بالحذف جزامه يقع باب الأفعال الفعل قد قسمه من يدري لماضي نوم مضارع أو أمري كقولنا سكن يسكن سكني فآخر الماضي على الفتح بني والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نوني كصم وصل وادع وارض بالقضاء واقرض وأقرض وأقرضا ببعض نأتي افتتح المضارعا وبالتجرد له كرافعا ونصبه إذا له قصدتا بأنولا إذا وكي وحتى ولام جحد لام كي أن وفا وواو من صدر جواب ألفا وإن أردت حصر ما به انجزا فلم ولما وألم ما وألم لا طلب ولا مهو وإن وما ومن ومهما أين أنا حيثما إذ ما متى أيان أي كيفما وللضرورة إذا قد جزما باب مرفوعات الاسماء فصل في الفاعل هذا وإن فاعل اسم وقعا من قبله فعل له قد رفعا وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كطرق الضيف فجدت بالقراء فصل في المفعول الذي لم يسم فاعله إن جئت بالمفعول لم يسمى فاعله فارفع وأخر حتما وضم صدر فعله وما يرى قبل الأخير من مضين كثرا أما المضارع فذا منه افتحا وظاهرا ومضمرا قد وضحا كيرزق البعض المنا وقد حرم بعض وقد أعطيت مالي قد قسم فصل في المبتدا والخبر وما من اسم ذي ارتفاع فقد عواملا لفظيه فالمبتدا والخبر اسم ذو ارتفاع اسندا اليه نحو احمد بحر الندى والمبتدا يكون ظاهرا كما مر ومضمرا كأن كانت ذو فمفردا وغيره يأتي الخبر فأول القسمين آنفا غبر ثانيهما أربعة فعددى الظرف والمجرور ثم المبتدا مع خبر والفعل مع فاعله كقولنا الخير لدى فاعله والحمد لله وربي رحمته واسعه فالعبد زالت غمة فصل في عمل كان وإن وظن وأخوات كل في المبتدأ والخبر المبتدر يرفع وانصب الاخبار بكان اضحى ظل بات صار اصبح امسى ليس ما زال وما فتئ ما برح من فك لما ما دام او مصرف منها ككل يكون من كان وكائن فص تقول كان ربنا قريبا فكن اخا دعايكم مجيبا واولعت حكمك كان ان ان لعل ليت ثم لكنك ان كانني عالمنا النذى فطن لكنه فه فليته لسن أكد بإن أن لا كن به مستدركا جئ بك أن شبه وجاء ليت للتمني واشتمل على الترجي والتوقع لعن وباب ظن ينصب الجزئين معا فيرجعان مسعوليني أعني ظننت وحسبت زعما خلت رأيت ووجدت علما ثم اتخذت وجعلت سمعا تقول قل ظننت زيدا ورعا فصل في النعت النعت في الاعراب والتعرف وضده كمثل منعوت قفي يقول زينب العروب الغانية تضني الفتى الصب بعين الغانية وعدد المعرفة الذي انتظم في خمسة هو الضمير والعلم واسم الاشاره وما عرفته بالوما لبعض ذي اضفته نحو انا زيد وهذه المره حليلتي وحد لاسم النكره كل سما في جنسه قد شاعلا يخص ذا عن ذابه محصلا وان تريد تقريبه للمبتدي فكل ما يقبل الك المهتدي فصل في العطف هاك حرف العطوف يبن أما ألوى والفا ثم أو أم إما وبل ولا لكن وحتى فاجعل إعراب معطوف بها كالأول كبتاع زيد وأبوه فرسا وسرجه بدرهمين وكسا فصل في التوكيد وما من اعراب وتعريف لما اكد للتوكيد حتما انتمى والنفس والعين وكل اجمع الفاظه وما الاخير يتبع محتمل المجاز قد اماطه ما سبق والباقي للاحاقه كجاء زيد نفسه فهذا ابطالنا كلهم اذصالا فصل في البدل والاسم يعرب إذا ما ابدلا اعراب ما ابدل منه اولا والفعل هكذا وجاء اربعه مطابق وبعض ما قد تبعه وذو ثم تالب غلط كقولنا زيد اخوك ذو شطط وخذ رغيفا نصفه وعظما ذا قدره وهاك ثوبا درهما باب منصوبات الاسماء فصل في المفعول به النصب للمفعول وهو اسم وقع فعل به حتم كزرت ذا الورع وصل او صل ما اتاك مضمرا كحبني زيد وايا يقرا فصل في المصدر الثالث المنصوب فيك نصرا ينصر نصرا قد دعوه مصدرا ثم الذي وافق لفظا فعله سمي لفظيا كصلت صوله والعادم الوفاق لا في المعما قل معنوي كأفت حزنا فصل في ظرف الزمان والمكان الظرف بالمفعول فيه لقبا وهو اسم وطه او مكان نصبا مضمنا في كغد او غدوه وبكره وسحرا وضحوه وليله عشيه عشاء عتمه صباحا او مساء والشهر والايام والسنين وابدا وامدا وحينا فهذه أمثلة الزمان وبعدها أمثلة المكان أمام خلف عند تحت فوق ورأى قدام إذا أتلقى فذا أمع هنا وتمهنا أعلى وأسفل ووسط بينا فصل في الحال الحال كل اسم بنصب يأتي مفسرا منبهما الهيئات نحو أتى محمد مناديا بعثه الله رسولا هاديا فبلغ الوحي دليلا تبصره ولا يكون الحال إلا نكره بعد كلام تم ثم الغالب تعريف ما هو لحال صاحب فصل في التمييز بيز بمنكور بنصبيات منبهما النسب والرواتي نحوت فصد الجبين عرقا وصالح أكثر منك ورقا وابتع زيد أربعين بيتا في كل بيت منوان زيتا وقد تصدق وكان سمحا بأذرع الأرض وصاع قمحا فصل في المستثنى إلا وغير وسوى سواء سوى للإستثناء بها يجاء كذا خلا عدا حشا فإلا تنصب ما بها إن حلا بعد كلام موجب قد تم كجاء لي النسوه الا سلمى وان يحل بعد ذي تمام بنفي او نهي او استفهام فابدلاه نحو ما قام احد الا ابو زيد ونصبه ورد وجئ به بحسب العوامل بعد كلام جاء غير كامل كما أتى إلا سعيد معنا إلا القرى وما أوى إلا لنا وغير أوسوا سوا سواء تجر ما له بها استثناء وما أتى بعد خلا عدا حشا فأوله النصب أو جرر انتشا تقول جئتم غير خالد ومر قومي خلا عن بنصب أم بجر فصل في للة لنفي الجنس ابن منكرا بفتح معلا ان باشرت وعودها قد اهملا لا شك فيما احكي والاصل في ذلك لا مشكي وارفع وكرر لا لفقد الوصل كلاه ناخب ولا عدلي واعمل او الغلال تكرير وقل لا طفل في ديارهم ولا رجل فصل في المنادى وذو النداء اقسامه منحصره في المفرد العلم ثم النكره بالقصد والتي بلا قصد وما جاء مضافا او شبيها فعلما فالاولين ابن على ما ارتفعا به وللباقي بنصب مقطعا كقولنا يا زيد او يا معتدي وقول اعمى يا فتاخذ بيدي فاصل في المفعول له اسما جلا عله فعل, فعل فعله فاعله منصب وادعه المفعول له تقول قد جاء الامير شكرا واستمع الذكر ابتغاء الذكر فاصل في المفعول معه إن نصب الاسم وواو متبعه به بمعنى معفى مفعول معه تقول سار صاحبي وجمله وربما التقى الفتى وأمله وتابع المنصوب فانصب وخبر كان كذا اسم ان والكل غدر باب مخفوضات الاسماء بالحرف والاضافه جر واتبع ككم من امه الرسول المتبع وجر بالجوار بعض العرب كقولهم ذا جحر ضب خربي واللام اومن وف المضاف اليه اوفي وهو ذو خلاف مثال ذلك سرود الخيل وخاتم العين ومكر الليل خاتمة وقد أتتك في حلاها النزهه حائزة من الجمال كنها سنة أربع وأربعين للخمس والست من المئين في مئه وأربعين بيتا فنعم حرا أنت إن أغضيتا فأحمد الله منيل الأربي مصليا على الرسول العربي وآله ذوي النوال الجمي وصحبه الغر بذور التميي